119. وهو بكل خلق عليم 110. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 111. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم